إ ذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد وجاء تكرة ا ل م و ت ب الله ح ق ذ ك كنت ما م ن تحيد ونفخ في ونفخ ا ل ص و يوم ر ذلك الوعيد